أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب محكمت آياته ثم فصلت ملة حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله, ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى, مسمى ويؤكك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ومن قبله كتاب موسى امامه ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فناه موعده فلا تكفي مذيع منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وما كان لهم من دون الله من أولياء يُضَاعَفُ لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم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 وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني, ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن قردتهم أفلا تذكرون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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعدلين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يؤويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بيء مما تجرمون ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فاصنع الفلك بأعيننا ووحجنا ولا تخاطبني فِي الذين ظلموا إِنَّهُمْ مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملع من قومه سخروا منه قَالَ إن تسخروا منا فَإِنَّا نسخر منكم كما تسخرون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 وَعَدَ الْحَقَّ وَأَنَّ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَيَا نُرِيدُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَهْدَابِ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرِ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إني بِكَ أن أسألك مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقي والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قُوَّةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا وَمَا وما نحن بتالك آلهتنا عن وَمَا وما نحن لك بمؤمنين إن إِلَّا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون أني بريء مما تشركون من دونه فبيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 إِنَّ ربي قريب مُجِيبٌ قالوا يَا صالح قد كنت فينا مرجوما قبل هذا اتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا واننا لفي شك مما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 فاذا هو جاء في أرض الله وَلَا و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قَرِيبٌ على بن قريب فِي دَارِكُمْ جاء في ذَلِكَ وَعْدٌ لا يمسوها فاذا هو جاء في اللعب وَالَّذِينَ آمنوا معه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 ولقد جاءت رسلنا إلى بهيم بالبشة قارو سلاما قارو سلاما فما لبث جاء بعجل حليف فما رأيدهم لا تصل إليه نكرهم وَأَوْجَسَ منهم صيحة قَالُوا لا تخف قارو لا تخف إن قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ريلة أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجدين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قومه نور إن إبراهيم لحليم أواه مريب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك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 قالوا يا لوط ان رسول ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد الا ماتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا وأمطرنا عليها سافلها و انطرنا علي هجاره و انطرنا علي هجاره من سجين منبود مسومه عند ربك و هي من الله ببعيد و الى ما دينا اخاه شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهبتي اعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين تألم يغنبوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أَرْسَلْنَا موسى بآياتنا وسلطان مبين إِلَى فرعون وملئه إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أَمْرُ فرعون برشيد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 أط غير مجذوذ فلا تك في ميرتهم مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإن لم يُوفِهم نصيبهم غير منقوص ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 واصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أَجْرَ المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض قَلِيلًا قليلا ممن مِنْهُمْ منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن تعملون